وما زالت آ ث ا ر ه ويهزه أ ي ض ا في الحاضر وفي المستقبل ابرهه في ثوبه الجديد ابرهه محور تاريخي في ظهر ا ل أ م ة اسفين خطير ب د أ به الغرب ك م ف ر ز ة م ت ق د م ة ل خ ل ق ل ة أ ر ض العرب والمسلمين أ ب ر ه ا في ثوبه الجديد إ ن ا ل أ م ة وكم ا ل م ؤ ا م ر ة الذي يحيط بها يعضل بعقل أ ي باحث اقول باحث لا عالم ولا راع في درس ح ا ر ة الاخدود نجا من هذا المعترض رجل واحد وهو دوس ذو ث و ل ب ا ن فر في الرمال ف أ ع ج ز ذو نواس ما استطاعوا ان يدركوه أ و يلحقوه و ق ض ي ة الرجل الواحد الذي يفر ق ض ي ة م س ت ر س ل ة في طول التاريخ وعرضه في م ذ ب ح ة ا ل ق ل ع ة التي فعلها محمد علي بالمماليك فر أ ي ض ا رجل واحد وهو مراد بك و أ ن ش ا د و ل ة المماليك بالصعيد في ح ا ل ة الاخدود فر رجل واحد دوس ذو ف ع ل ب ا ن وذهب إ ل ى قيصر وكذلك في الجيش المخسوف به جيش السفياني بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة فسيبقى ايضا شريد واحد يدل عليهم اذن هي س ل س ل ة ت ا ر ي خ ي ة ب ح ث ي ة ولذلك انا ادعوك لا ت ق ر أ الاوراق الا بتمهل وتمعن والا ضاعت ا ل ح ك م ة وذهبت ا ل ف ك ر ة وضاع منك كل شيء وصرت كالانعام بل اظن انها الفكره ا ل ب ح ث ي ة وراء هذا الرجل أ ي ن يذهب ذاو سدوث علبان اليمني ذهب إ ل ى قيصر إ ل ى بلاد الصليبيه ا ل ع ا ل م ي ة يستنجد ب أ ه ل دينه على أ ه ل وطنه ق ض ي ة ت ا ر ي خ ي ة م ت ك ر ر ة والتاريخ دروس وعبر ودورات وفي هذه ا ل ح ل ق ة ا ل ه ا م ة ساوضح لك أ ن التاريخ يتكرر بدروسه و بعبره و باحداثه مع اختلاف مع التقنيات و ا ل ع ص ر ن ة والتكنولوجيا والجغرافيا ا ل م ع ا ص ر ة رفوش ب س ي ط ة أ ب س ط هذا الاختلاف الذي جعلك يفلت منك الخيط فلا تتوقع أ ن الذي حدث هو الكائن وما كان سيكون قال له قيصر بعد بلادك انظر لهذا الذي سيجر أ ح ل ا ف الغرب وجيوش الغرب ليحتلوا بلاده من فعل هذا في ع ص ر ه هل هي ن س خ ة م ك ر ر ة من بيت آ ل الصباح تاريخ يتكرر مع تغيير في ا ل أ س م ا ء و ا ل أ م ا ك ن أ م ا الدهب والدهماء لا يعرفون شيئا ضحكت عليهم ا ل ص ح ا ف ة ونعيق الصحفيين كنعيق البوم و ا ل إ ع ل ا م الكاذب خلخل ا ل أ ف ك ا ر وزلزل المعاني حتى تعيش تاريخا قديما مقطوع ا ل ص ل ة مبتوت ا ل أ ص ل بالحاضر والمستقبل انتبه قال بعدت بلادك ولكن س أ ر س ل لك ل ل ق و ا ع د ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل م ت ق د م ة ف إ ن قواعدنا في بلادكم ك ث ي ر ة جدا أ ر ض ا ل ح ب ش ة ق ا ع د ة ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل م ت ق د م ة أ ك ب ر قواعد ا ل ص ل ي ب ي ة في الشرق سينطلق ومعك إ ل ى بلادك ي ن ص ر و دينك وملتك هل استوعبت كم من القواعد ا ل ص ل ي ب ي ة في بلادك وحول بلادك وتحط في بحارك و أ ن ت لا تعي ولا تفقه ولا تدري الذي جعلنا أ م ه م ه ض و م ة كهذا الذي نعيشه ح ن ن ونحياه المتعلم فينا كالبصمجي فهو ح ي ح أ ن ه حصل على ش ه ا د ة ع ل م ي ة ولم دا ج ع ي ذ ك ر و منتفخ ب ا ل ن س ب ة للبحث العلمي ما زاد عن بصمجي لا يقرا ولا لا يحسن شيء و إ ل ا لو كان يحسن ش ي ء ا لكان فعلا ا في ا ل ح ي ا ة و أ م ه من مجموع ة من ا ل م ت ع ل م ي ن ل ن ه ض ت بقومها و ب أ م ت ه ا ولكن م ا ز ا دوها إ ل ا ع ل ة م ا ز ا دوها إ ل ا خبال ا ذ ه ب إ ل ى ا ل ن د ا ه و ع ط ي هذه رساله يوسف ي و ي و س و س ف يوسف يوسف ي ف ي ن س ف يوسف ي و س يوسف يوسف يوسف ي ة س ف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف ي و يوسف ي و س يوسف ي جر أ ح ل ا ف الغرب على بلاده وضع بذره السوء التي تجذرت و أ ن ب ت ت و أ ث م ر ت ولج ك ث ا ث ل ه ا لها ا اجتثاث ل ب ا ق ي ة ما زالت فارسل معه النجاشي أ ر ي ا ط قائد من قواده ودخل به أ ر ض اليمن فسامهم سوء العذاب و ا ل أ و ا م ر القيصريه اقتل ثلث رجالهم واسبي ثلث نساءهم وصادر ثلث أ م و ا ل ه م هل استوعبت مما اقول شيئا إ ن كنت لا تستوعب فلا تستحق أ ن تجلس ح ق ي ق ة والله بمجرد أ ن تنزل ا ل أ ر ض لابد أ ن تقتل ثلث رجالهم و أ ن تسبي ثلث نساءهم وان تصادر ثلث امواله هل تراه الان هل تسمعه هل احسست بشيء من ذلك ام انك تعيش خارج خ ر ي ط ة الزمن وخارج خ ر ي ط ة الجغرافيا ايضا ما قيمتك ايضا ما قيمتك ما هو د و ر ه ت أ ك ل وتشرب ما هي م ي ز ت ه على انعام مجرد ت أ ك ل وتشرب وتتناسل فنزل ارياط ونفذ الامر ب د ق ة م ت ن ا ه ي ة ومات ذ و ن واس منتحرا عربي ابي كريم رغم ما فعله بالموحدين ولكن انفت وكبر العرب فيه فدخل البحر الاحمر انتحر كان الحاكم العربي قديما رغم انه طاغيه شفاف ولكن كان ذا أ ن ف ى لا يقبل ا ل ه ز ي م ة إ ن لم يستطع أ ن ينتصر على أ ع د ا ئ ه ينتحر يموت لا يستسلم ولا ي س ت أ س ف ا ل ن خ و ة ا ل أ ن ف ى دعته لذلك لا يسلم نفسه و ي س ل م نفسه ل أ ع د ا ئ ه يموت هذه ب ط و ل ة شرف عربي قديم افتقدناه وتسلم الحكم عربي كريم من أ خ و ا ل النبي صلى الله عليه واله وسلم و إ ذ ا اقول لك من أ خ و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم و أ ق د ا م أ ب ر ه ه ف ط أ أ ر ض العرب و أ ب ر ه ه في ثوبه الجديد بمجرد أ ن ف ط أ قدمه أ ر ض العرب إ ذ ن تتحرك ا ل أ ن س ا ظ في م ك ة و ا ل م د ي ن ة تتحرك ا ل أ ن س ا ب في م ك ة و ا ل م د ي ن ة هل تفهم هل تفهم بمجرد و ص ع أ ب ر ه ا أ ر ض العرب تتحرك ا ل أ ن س ا ب في أ ر ض العرب خرج خال النبي صلى الله عليه وسلم خال عبد المطلب وتسلم ا ل ق ي ا د ة سيف ذي يده العقل العربي ا ل ف د الذي أ ص د ر أ م ر ا بمجرد تكلمه ا ل ق ي ا د ة أ م ر في ا ل إ ذ ا ع ة والتلفاز لا يفهمه العلود يا أ ه ل اليمن اقتلوا كل ثور أسود نقول ن اسود ب نقول نهاجب نقول لا قتل نهاجب إرهاب ا ا حد إرهاب ا ق ت ل ا الثيران ا ل س و ا فقام ء وقتله يمني كل على حبشي、وقتله. فاضطر النجاشي أ ن يرسل جيشا ً آ خ ر ب ق ي ا د ة أ ب ر ه ه فشل أ ر ي ا ط ف ل ي أ ت ي أ ب ر ه ه ولما نزل أ ب ر ه ه ارض الأرض اليمن حدث صراع قياده بينه وبين أ ر ي ا ط ودامت معارك بين عسكرين و أ ن ا أ ط ل من ن ا ف ذ ة البحث العلمي على هذه ا ل م ع ر ك ة و ا ل ت ق ت صوره لحال العرب و أ ض ح ك بمراره قائدين كافرين يتقاتلان في أ ر ض ن ا ونحن نتفرج عليهم اي ننتظر نتيجه الصراع ك أ ن ا ل أ م ر لا يهمنا في شيء ننتظر نتائج الصراع من يفوت من يجلب لعل, لعل الله ياتي لهم بنازله وهكذا العرب شيء في جينات ا ل و ر ا ث ة يدور في دمائهم و أ ن ت تدرس في التاريخ ا ل م ب ط و ر المفصول في مراحل التعليم المزيف يقولون لك أ ن البرتغاليين اكتشفوا ر أ س الرجاء الصالح ص د ا ر و ا د و ر ة حول إ ف ر ي ق ي ا والبرتغاليون قرنين من الزمان تماما يبحثون عن منفذ ل ل س ي ط ر ة على شواطئ العرب ما معنى هذا, ما معنى هذا؟ هل يفهم العرب ما هو المقصود من ا ل س ي ط ر ة على شواطئهم وحدث س ر ا ع ضخم بين أ س د ا ن ي ا والبطوال و م ع ا ر ك أ س ا ط ي ر على شواطئ العرب و أ ي ض ا وانا ن ظ ر من ن ا ف ذ ة البحث العرب يتفرجون وينتظرون نتائج المعركه كانهم اصل ح ق م و ا به جميعا ج م ي ع ان أ يقفوا ويتفرجوا على مصائرهم بايدي اعدائهم ولا فعل له طيب بيمكن مغلطتك فكر المؤامره في دماغك وسيطر على تفكيرك وابحاثك ه ق و ل لك خذ وحدك رهيبك خالص انت درست في ت ر ي خ الاعدادي لما جاءت ح م ل ة نابليون بونابر على مس س ت ا ل سبعمئه و و س ي ط ر ت على مس وجاءت جيوش انجلترا تخرج الفرنسيين من م ص ر و د ا ر ت م ع ر ك ة اروقيه ا ل ب ح ر ي ة بين نيلسون قائد البحر ودميرال ا البحر البريطاني و ا ل أ س ط و ل الفرنس ي وتدمر ا ل أ س ط و ل الفرنس ي والعرب أ ي ض ا يتفرجون و أ ن ا أ ق ف على نافذه ة ا تحت انظر إ ل ي ه م واضحك ب م ر ا ر ة ك أ ن كل ذلك لا يعنيك ماذا يريك ق ايه يا ن ي ا ماذا يريك ق اذا تدور المعارك على ارضك وعلى بلادك وعلى شواطئك وكل هذا لا يعنيك اما تنتهي ا ل ف ر ص ة وتنقض على اعدائك م ر ة و ا ح د ة لا لا تاريخ المطش ن تعرفين الشيخ عمر مكرم او السيد عمر مكرم كما مكتوب عندك في كتب التاريخ لما ولت ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة عثمان البرديسي و ا ل ي ا على ن ص ر وطبعا ده ا ن س ا ن بيحمل من صفات ا ل ا ن و ي ة و ا ل ا ن ا ن ي ة اي حاكم كده اذا طال حكمه لابد ان تمتد يده وعينه عينه ايده الحرام ده م س أ ل ة م ش ه و ر ة في التاريخ اي حاكم طال حكمه اعذره ل أ ن ه يعيش و ل ا يصفر على ما يرى لاتمسك بكل حرام أ و ل س أ و زين تريح كل ه ب ي ق و ل ك د ه س م ا ن ا ل بزي ر س كان إ م ا م ا ن ق ي ا ولكن يصرف أ على م ص ر ي ي ن ي انا سلطان العسل كانو س ي ة ق ا ل و ا أ ن ه ذ ا ن و ع م ن ا ل ظ ل م فوز على الناس ولابد من ايقاف هذا الوالي وطبعا كانوا بيغنوا في الشارع اش ت ا خ د يا برديسي من ت ف ل ي س ده ن ا خلاص م ع ك م ع ا ي فلوس يبغى ا ش ع ا ل تمرد على ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة فجاء محمد علي الالباني و ا ل ف ر ق ة ا ل ا ل ب ا ن ي ة لاخراج الفرنسيين من مصر واستقر بها وصنع علاقات ع ج ي ب ة ودامسوني دقيق عميق الجذور وموضوع كحروف كالنقط على حروف الهجاء باتقان تؤدي معاني أ ع ج ب عمر م ك ر ودقائد الشعب عزل ا البرديسي ولا محمد ر مكر م أولى علي و أ ن ا أ س أ ل عمر م ك ر في قبره إ ذ ا كنت تستطيع أ ن تعزل وتولي لم ا لم تولي مصريا ولتعليقي على كتاب الجديرتي وعملت ب ح ث ط و ي ف ي ا ل م س أ أ ل ة ي ه ا ا ل ر ج ل أ ن ت صاحب ث و ر ة ش ع ب ي ة ولغت ي ا ر ه الشعب من تولي ت و ل ى أ ن ت تعطينا ماسونيا أ ل د ا ن ي ا ج ر ث و م ة الاحتلال ومفردته تاريخ مخجل طبعا لو أ ن ت ت ق ر ا عشان تمتحن احفظ وكوب وانت وهنتكش ي ه ا د ة و ع م ل زيت ي ك الرومي و ل د ن ا نتعلم لكن ده تاريخ ف ض ي ح ة ف ض ي ح ة مخجل محمد علي ه ن س ي ب ه شويه ونرجع ل أ ب ر ا ه حتى ندرك أ ب ر ا ه ض ا حلقات التاريخ و ا ل م ؤ ا م ر ة أ م ا م ي بكل ضروبها ورجالها أ ح ف ظ ه ا كما أ ح ف ظ اسمي وما ق ض ي ة أ م ة و ط ا م ا ا ل أ م ة أ س ل م ت قيادها العلم لنا لابد الا ن خ و ل ولا نغش و ل ا ن ق ص ل و ل ا ن ن ا م ب ل ن غ و ص ق ت ل أ ب ر ه ا أ ر ي ا ن و ا ل و ن ا ل ن س ي ل و ن ان ا ل ن ا ي ق و ي و ل ان ا ل ن ا ي ب و ي ق و ل ان الناس ي ق و ل ان ا ا ي ق ل ن ل ن ا ي ق ل ن ل ن ا ي ق و ل ان ا ل ي ق و ل ن ان الناس ي ق ل ن ان الناس ي ق ل ن ان ا ل ن ي ق ا ا ل ن ي ق و ان ي ق و ن ان ي ق و ن ان ا ا ي ق ل و ان ل ن ا س ي ة ا ل ن ا س ك ا ق ل ا ل ق ا ت ل اقول له ما في ابن ابو غريب و ا ر ا ت يا كذاب والصور م ن ص و ر ة في كل مكان يا كذاب ديمقراطيه ة أنا م ع دخل نابليون ب ن ا ب ر ت ا ل ق ا ه ر ة وضرب ا ل أ ز ه ر بالخنابل وقال ما جيت إ ل ا ل أ خ ل ص أ ه ل ا ل ق ا ه ر ة من ا ل ط غ ا ب من البرديسي والدار ا ل ع ث م ا ن ي ة الطغيان والظلم والفساد واكل المال و ا ل ص ح ر ايه ل ل جابك يا نابليون ما جئت الا لنشر ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ا ل ح ض ا ر ة و ا ل م ع ر ف ة و ا ل ث ق ا ف ة بس ي ا لو ن ركشت ع ن ا ي فهينك حتكون انت م ت أ ك د انت ج ا ي من اجل هذا الكلام طيب يوم ب دخلت الازهر وسميت نفسك محمد نابليون وطلعت المنبر والحمر ا ل م س ت ن ص ر ة ج ا ع د ه قدامك ومعذره للتاريخ والله ما اراها الا حمر م س ت ن ف ر ة على منبر ا ل أ ز ه ر يا يهود العالم هلموا إ ل ى أ ر ض أ ج د ا د ك م هم ا يلعنون دفتر من ايه هم قاعدين عليها ولا قاعدين على م ق ا ع د ه ن تخيل أ و ل إ ع ل ا ن لمنظار على منبر ا ل أ ز ه ر يا يهود العالم هلموا إ ل ى أ ر ض أ ج د ا د ك م اللي قاعدين م ن ه م ش هذا ما عندهم يقول نفس فعله أ ب ر ه ا لا بد من تخليص العراق من ا ل ط ا غ ي ة ومن الظلم ومن الفساد و ا ل د ي ك ت ا ت و ر ي ة ي ا ا ل ل يحب النبي زب اللي ب ي ا ر و خ واللي ب ك ت ي ب ة واللي ف تسهيلات واللي ف تسهيل طيران م خ ل ص العراق من ا ل ط ا غ ي ة ل أ ن ه م وضعوا ب ا ل ح ق ي ق ة و ب ا ل ص ر ا ح ة حكاما سمعوهم و ا خ و ه خرجوا من م د ر س ه التي اسمها في الشرع جحر ا ل ض ب اساتذه هذه ا ل م د ر س ة ا ل ر و ي ب ض ة ماذا في عقول تلاميذ م د ر س ة جحر الرب ماذا علم ا ل ر و ي ب ض ة خريجي هذه ا ل م د ر س ة ق ض ي ة خ ط ي ر ة أ م نينه ام نينه دخل أ ب ر ا ه ا اليمن و أ ذ ل رجاله طيب انت قلت عالطاغيه ل ى خلاص الطاغيه شيلناه الصدر روح مكان ما جيت ارجع ه ن ع م ل ل ك ت ن س ا ل ودحران شرعا ولكن على ر أ ي ك و ه ن د ي ك ص و ر ة ز ي ه ي في التاريخ خلصتنا من الصغير ماذا بقي ايه اللي فاضل بعد الصغير لا لابد من ا ق ا م ة اكبر كنيس عالمي في المكان ولابد من صرف حج العرب الى هذا الكنيس هل ق و بني عراقه أ ب ر ا ه ا في ثوبه الجديد بالكعبه ما وجه الشبه و ا ل ع ل ة و أ ن ت وصولي دارس ومدرس هل يغيب عنك وجه الشبه و ا ل ع ل ة أ ق و ل لك انك ن ا ي ن إ ن ا ل م ؤ ا م ر ة ا ل إ ي ر ا ن ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة التي س ت س ج ا ك وتزلزلك و ت أ خ ذ ك من على سريرك ت ل خ ي ك في البحر افظع خبر ه ا تسمع ه حياتك ه ج ولكن م إينا إيران ع ى دول الخليج ودخولها الخليج ل ا ع ب ة مؤامرة ا ر إ ي ي أمريكية يعد ة بعد هدم المسجد ا ل أ ق ص ى يهدم تهدم الكعبه ة عندما ت ش و ل ه ك ل أ ق ص ى و ا ل م م س و ح لك أ ن تدين هذا الفعل و غ ي ر ا ل م س م و ح ل ك أ ن تقول أدين د ذلك ج ان المسموح أ تدين أ م ا جدا لا غلط عشانك عشان غلط في دين بس لكن جدا د ي ل ا خليك في حدودك وعلى جدك وعلى قدرك استوعبتم الان محيط ا ل م ؤ ا م ر ة التي انتم تعيشون تفاصيلها وفصولها وانت مشغول بالعراق وانا اعزف لما فشل نابليون بو نظرت في ضرب ا ل ق ا ه ر ة ب ا ل ق و ة وجاءت بعده حملات ص ل ي ب ي ة وقبله حملات ص ل ي ب ي ة و ب د أ و ا من ا ل ق ا ه ر ة فشل علماء الغرب ج ي ف و ك ي ا ن ا وهنجتون في كتابه صراع الحضارات وده كلام سمعتوه بقلك كام سنه متاحه بتسمع مشاهده بقلك كام سنه وانت عاوز حرام حلال وانتهى الموضوع وانت راقع في الحرام اصلا ف ع ي ش ليه يقول ايه ان عرفت ان تسيطر عسكريا على العرب هبدا من بغداد تعلمها منين ده قالك ل من ا ل ف ت ا ر لما اجتاحوا بغداد وسقطت بغداد د ا خ ل ا ل ع ر ب ان دخلت عسكريا من ا ل ق ا ه ر ة انت فاشل فشل نابليون فشل فريزر وفشل حماس صليبيه بنات بتتعلم دا عمز الطبيب ب ي ج ر ب معاك ا ل د و و م ا ن ف ع ش يشيله لكن ما يبقاش احمق ويصر عليه لا ق ي ر ه وانتو بقى ا ل ف ض ل ي ة اللي بيترصى عليها الطعام كل الطعام ما تشتهي وما لا تشتهي و س و أ ت ا ه وبدونها تعلمت باهلي صرفوا علي الخساره ا ل ف ن و س دي فيك خسارة والله. إ ن أ ر د ت أ ن تجتاح البلاد ا ل ع ر ب ي ة عسكريا ت ب د أ من بغداد واستفاد من السفاره اجتاحوا بغداد والعرب جميعا و إ ن أ ر د ت أ ن تسيطر عسكريا على عرب من ا ل ق ا ه ر ة فانت فاشل حبي لا بد من ي القاهره بالعالم ل ة ا م ا هارتلان بيانقل بالعالم من سيطره على قلب العالم ل يسيطر وكل البلاد الحوالي بسماء روم يعني حاجات إضافية إضافية على ن ي اضافية اضافية حاجات غرف ا يجاجهم قيمة له ل سيطر ع قلب ق العالم و ا اذا لابد من سيطر ل ى ا ه ر ة ن فان العرق الطاهرة ي خ ر ج ا ل س ت ا ذ الى السعودية والى ل ع ر ا واليمن وإلى ق يدرس ي على م من يخرج الطبيب الطاهرة ل ب قلب ي ة ا ل لابد عقل الطاهرة ا اذا د من تغيير م ر ز ا ل ق ا ه ر ة فكريا وثقافيا وعلميا ب ت ن ح ي ة ا ل إ س ل ا م وتغذيتها بكل الثقافات ومن هنا خرجت ا ل ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة من نصف وبقيت الفئه الثقافيه الفرنسية بالمطبع ومن د الفرنسيه ح ث و الكتابه ا ل ه ي ر غ ل ا ف ي ه القديمه مش مصلحه ده, ده نفش في الماضي ليذكرك ب و ص و ل ك فتتزلزل عن دينك مخطط طويل ط و ي ل و أ ي قائد غربي هذا ليس من فكره ولكن ا ل م ا س و ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة تخطط له أ ب ر ه ا الجديد لا يعيش شيئا مجنون أ ه ب ل أ ح م ق هما اللي بيعمله ده ايه كل يوم ا ل ص ف ح ة على المكتب بيلاقي ا ل خ ط ة ب ت ا ع ة النهارده و ا ل خ ط ة ب ت ا ع ة ا ل ن ه ا ر د ة فيها خ ط ة ج ز ئ ي ة بتروح لكل برايمر في بلد عربي هل نظر ب ح ط ه جدول ا ل دراسي وكل يوم الصبح المدرس يتسلم الجدول و ي و د ي برنامجها ل ي و م انتم حدود ت بس حكايه العالم سبحان الله أ ن ت م هكذا وللتك تاكل وتشرب وتضحك و ت خ ت ل ف مع الناس يا غلبك هل ن ا ز ل ن ا بشر يحس باحاديث البشر فجاءت ا ل ح م ل ة الفرنسيه ل ل ن ا ح ي ة ا ل س ف ر ي ة وغيرت ا ا ل ث ق وغيرت وغيرت ي الجماع وغيرت وغيرت ا ا ل ل قول لك, شيء الجدد في لك الحملة ل ده ا ف س ي ة وغيرت ر ا ا ل المطبع وغيرت ل ا ا س و ل ما غ ي ع ت المطبع ايه تقولي اول ما خلق الله لك القدر ر اول ل م ع ا صراع المظاهر و ي ط ل و ه ا علمه ك ب ي ر ة على ا ل م ن ب ايها الناس ان من قواعد الايمان بالله تعالى الايمان بالقدر وانتصار الفرنجه علينا امر ق د ر ي من الله تعالى لو لم يرده الله ما كان فلابد ان نستسلم لذلك ونؤمن به ما شاء الله عليك هو ذا العلم ولا بلاش وهو ده الخطيب ا ل ل ي نقدر نسمعه أ ي ت ه ا ا ل أ م ة وما أ ق ر ع ا ل أ ج ر ا س ولكن لمن كان عنده وعج لمن كان له قلب فالمسجد في ا ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة سيهدى والمسجد آ خ ر طبعا له ولكن بالوكيل ا ل إ ي ر ا ن ي الوكيل ا ل إ ي ر ا ن ي في العدو الاصلي الامريكي يستخدم السلاح و ا ل ق و ة العدو الايراني المشارك للعدو الامريكي في الخطط وفي الافكار يقول له سيب لي ر الجماعات انا ا ل ا س ل ا م ي ة وانا غزيلك المجتمع بافكار جماعات اسلاميه ل ا ة اسمع المستحين في فترة صورة الايرانية فترة قامت صورة الافكار كل بعد هذا التاريخ. بعد هذا التاريخ التاريخ الذي لا تعرفه ت ن د بصلاه ق و ي ة ل ل ث و ر ة ا ل إ ي ر ا ن ي ة و د ل ث و ر ه ا س ل ا م ي ه هنيئا ل ه نؤيد بل على مناديرنا في ا ل أ و ق ا ت من يؤيد ا ل ث و ر ة ا ل إ ي ر ا ن ي ة وانتصار الاسلام في ايران الّ ي ربّف ل م ي بدة طويلة السربون وحملت ثم أكمى دراسته في طيارة المخابات تهران وقامت الثورة. أما لعبة الشطرانش لما أ ث ر و ا ا ل أ س ر ه في ا ل س ف ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ومعركه قال الكلام عليها في الصحف وتقول دا ايران بتتحدى امريكا ثم قامت بحزب الله في ويقول لك دا ما ما نعم. ما لبنان ش تنانش عنيش إسرائيل انتركها أمريكي صدر فورة المفهوض ما لبنان يهودي قلت إلى أمل نعم المنظمات ا ل ش ي ع ي ة امل ق ت ل ا ل ف ل س ط ي ن ي ي ن في المخيمات ودام عصرنا السبعين من سبعين و د ا اذا كانوا د و ل مجاهدين ومقاتلين لم ا ا ذ فعلوا ذلك بفلسطين و خ ا ن و ه حافظ الاسد ا ل ع ل و ي ي ن ا ل ش ي ع ة مسلسل شيعي طويل ي ب د أ من فلسطين الى ايران طبعا لا اعرج على ا ل ل ي يحصل في ا م م ل ك ة لان ثلث سكان ا ل م م ل ك ة ش ي ع ة واللي بيحصل ده كله بايدي ا م ر ي ك ي ة ش ي ع ي ا ل م ؤ ا م ر ة حتى نصل الى البيت تفجيرات توسما بلادي د ك ت و ا ل قاده ع بيرهابي اولك ل عمر مستنفره من ايام عمر مكرم و ج ا ي حديد انا شخصيا ا ل واحد من ا ل ناس بعد الله ان اموت لم استطع اجد لمن ي ف ذ مكان اتنفس بهونا خلاص مش عارف حتى لو ص ح ب ت رجل ا مش عارف حتى م ا مش عارفه اي شيء و ل ك درس ح س ى النصر الله ما ب ن ع ي ش ت ر ي ي اقول لك خير خير متى تستوعب يبقى ا ل م ؤ ا م ر ة خ ط ي ر ة جدا بوجئت من اكتشاف ر أ س الرجاء الصالح وانت ب ت ج ر ف كتب التاريخ في اول ثانوي يقول لك لرواج ا ل ت ج ا ر ة ا ل ع ا ل م ي ة وربط العالم بتجارتها ب ه و ا يدخل راح لحم وفشل في دخول ج د ة حتى ي ص ي ط ر على البيت فشل يبقى م ؤ ا م ر ة ص غ ي ر ة ا ل ض ا ر ع فيها فرنسا ر أ س ا ل ص ر ي ب ي ة ا ل ق ا ت ل ة ولذلك لما احتلت انجزترا ي مصر من اللي حفر ا قناه السويس اظن عمرك ما سالت السؤال ده انت ابدا بالرغم ان ه قدام عينيك اه بريطانيا احتلت مصر من حفر ا ق ن ا ة السويس برسيبت الفرنسي ما ع ل ا ق ة الرسيبت الفرنسي ببريطانيا ايها القول ديما تعيشوه ا ل ح ي ا ة حرام عليكم لا تستوعبون شيئا اطلاقا جاء ع ب ر ه ا ليغير ا ل د ك ت ا ت و ر ا ل ط ا غ ي ر وينشر ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة اقول له تعال واضح وهذه اثاره في س ج ن ا ب و غريب و ا ض ح ة جدا د ي م ق ر ا ط ي ة جاء ع ب ر ه ا وبنى القليل جاء يغير ا ل ط ا غ ي ر ارحل عنا لا لا بد ان ا ب ن كنيس اكبر كنيس في الارض و أ ك م ل ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله ولكم الحمد لله الذي نصر جنده بعزه قهره و أ ذ ل الشرك وقهره واصلي واسلم على من لا نبي اعلاه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء ب ا ل ن ف ا ئ س من قصر بلقيس ا ل م ل ك الملكة ب ن ه ب ا ل ر خ ا م والذهب و ا ل ف ض ة وبين فيه اكبر صليب في الارض و ض م حوائط البيت بالمسك الازفر ودعا ل ن ا س لحجه دعكم من هذا البيت س أ ل و ه م مما بنيت ا ل ك ع ب ة ق ا ل و ا من أ ح ج ا ر ا ل و ا د ي ق ا ل ت ت ر ك و ن ا ب ي ث و ن ب ه ذ ا المستوى لدينا من ذهب ا و ك ر ى من ف ض ة و ض م خ بالمثل و ك س ي ب ا ل د ي د ا ج وحريف ا ل يطوف ب ح ج ا ر ة من ا ل و ا د ي لا لا بد من ن و ا ن نوال بالناس ب ا ل ح ج وقال الله ا ل ا ء ل ه ا ل ل ا ء ه منهم عميل ف أ و د أ ن أ ك ل معه وما كان أ ك ل إ ل ا الخصيه خصيه الثوب ر ف أ ر ا د ا ل ع ا م ل أ ن ي أ ك ل ما قال له ذ ا عيب عندنا عند العرب ا ل ر ج و ل ة العرب ي أ ك ل خصيه الرجل الثاني هذا لا يقول بعرب برغم أ ن ه عميل ولكن في ه ن خ و ة قال ما أ ك ل هذا الطعام هذا عندنا عيب ل س ت في النفس رغم عمالتك اذهبوا في الناس دعوهم يحجوا هذا البيت و ا ث ن في الناس بالحج ا ل ق ر ي س لو وقفت في م ك ة ونظرت الى اليمن تراها من ش د ة ارتفاعها السفن في البحار تراها في المحيطات لانه وضع وضع ل ؤ ل ؤ ة حمراء في قمتها انت شفت الصارف السفن الرحل شفت بيتشافى فى فى على يعنى إ ذ ا انعكست أ ض و ا ء الشمس ا ل غ ا ر ب ة على ا ل ل ؤ ل ؤ ة صارت كالنار في السماء فالكل يلتفت إ ل ي ه ا ا ل إ ع ل ا م ا ك ا م ل ا ل ب ر ج و ا غ ا ن د ا ا ل غ ر ب ي ة ا ل ش ه ي ر ة هوليود وهوليود خبرته ق د ي م ة فخرج رجل من ك ن ا ن ة واختنم الحرس ودخل وقاعد فيها ت غ و ط فيها واخذ العذره ولطخ قبلتها بها يعندها ي ب وفضل ل ل ك ذهب وفطه معنى ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ر ب ي ة ر س ا ل ة شفريه م ك ت و ب ة عليها للي يفهم انها ليست باهل للحد ولكن هي باهل للخرائط كنيف كان كاليف ولكن من والطيارات ا ل ف ك ر ي ة ا ل غ ر ب ي ة مع رفاعه ر ا ف ع الطهقاوي و ل ص ف السيد وامثال هؤلاء النتنا الذين ذكرهم ا ل ن ا ج ح وقالهم من جلدتنا و ت ك ل م و ن بلساننا الذين هم عيون الغرب عندنا بيقول ذهب وكتب التغطاوي وده إمام علي إمام يحافظ شكلية تلخيص الإبريس وده أمور على شكل رفاع راح فرنس إمام إمام محمد خده في تاريخ باريس راح ا ل ص ا ئ د من تحت هو بغاله السنين ا ل و د مداشي عين كافر بره راحوا سلموا عليه ودا ع ب ر م ص ر ي ة ق د ي م ة ومازال غريب يريدون ان يحتضنه و وهو يبعد عنه ايه ده ايه ايه ده ايه ده ايه د ايه د ا ي ده ايه ده ايه ده ي ه د ا طبعا ده برافان فرنسي اشدري برافان فرنسي م ا ل ه مال ف ل ا ح ي ن ا لبسط ل ي ي وعكس ورائحه ا ل ع ر ق من العمل في الحق ب د ه ايه ده ا ه ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده. ف ب ي س ا ل و ه على ا ل ر ق ص الفرنسي قال لهم دا ع ي ا ق ة و ش ل ب ن ة كلمه ص ع ي ب جابلهم الاسلوب ا ل ص ع ي د ا ل مطلوب تحذير م خ د د ع ي ا ق ة و ش ل ب ن ة و ل ي حركات ر ي ا ض ي ة مع موسيقى م ا ش حدا و ا ش ي ا ل موسيقى مع حركات ر ي ا ض ي ة و ل ي مدرسه لنا معها شغل فيما بعد المهم, المهم فقام إ ب ر ا ه ي م وغضب جدا قال ل أ ه د م ن هذا البيت الذي مش هيستقيم البيت في مكه يعني ليستقيم أ م ر البيت د ه و إ ل ا بهدم ذهب وابراهيم الجديد ب يقول ايه لن نقيم الهيكل إ ل ا مكان البيت لا بد من هدم البيت ل أ ن مكان الهيكل هيكل سليمان هو موضع المسجد فلا بد من اهداف المسجد لن يقام الهيكل إ ل ا ببناء المسجد ولذلك لما ت ق ر أ في كتبهم يقولوا إ ي ه سنحمل أ ح ج ا ر الهيكل على حمر من النصارى حكامهم كنت ما تليزعات الحمير ده مربوط تسمحون كل يوم إيه جلوا المسيح مش هينزل إلا إذا يعني المسيح مش هينزل إ ل ا ببناء الهيكل قال له نعم إ ذ ا لا بد من ه د ن المسجد وبناء الهيكل ده هو مسيحي يميني ص ل ي ب ي ومحتاج المسيح ينزل اقوله يا مغفل ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى جاء المسيح بغصن الزيتون والسلام و أ ن ا أ س أ ل ك هذه ا ل م ر ة سياتي بالحربه انت عارف ليه أ ن ا مش ه ق و ل لك أ ن ا مش ه ق و ل لك هاتنك سكران و ث ب ك في غ ي ب و ب ة حتى ت ن ف ض في أ ح ش ا ئ ك حتى تنفر في احشائك المسيح جاء بالسلامه ولا ر س ا ل ة ث ا ن ي ة بالحرب والتدمير والقتل و ا ل س ف ء انت مستعجل على إيه انت مستعجل في نزول المسيح لايه ذا ضرر ابلغ ضرر عليك سيقتلكم جميعا لن يقبل إ ل ا ا ل إ س ل ا م يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا ج ز ي ة إ م ا ا ل إ س ل ا م و إ م ا القتل هو دا المسيح ا اللي انتم عاوزينه هو دا المسيح ا اللي انتم مستعجل عليه و إ ح ن ا معاك مستعجلين عليه لنتشفى به م ن غ ي ظ ن ا فيه ولكن العقود دي اليهود خربوها خربوها كمان ابغيتها دابتها من هد المسجد و إ ح ن ا ظنين قتلنا أ ح م د ياسيد وياسانديد لهد لبناء البيت ب يقولوا العرب ه ي ص و ر ق ا ل و ا ياعم الحاج ده كلها يومين ش و ي ة مظاهرات هايته وكاسحه و خ ي ب ه وينسوا اسال الناس في احمد ياسين فين الله يرحمه ب ج ا الرمسيسي فين الله يرحمه ب ج ا ب ح ا ف ظ ن ا ج م ا ع ه بعرفلنا كل ده هو شفت الطهاره بتاعت الطفل لو ت خ ت ن ه ه ي س ر خ صرختين و ت ل ت ي ن وخلاص بحتى ظ ظ خالص ب ح ردود ا ل أ ف ع ا ل بتاعتنا م ح س و ب ة و م ع ر و ف ة ي ع ن ي ه و ج ا ي ك و ع ا ج ل ص ع ي ن ويشجب ويقول إ ذ ل ه ل المطلوب ا نحسف من مضبطة اجل س الشعب ومجلس المتاعب كلمه جدا دي تشجب بس يعني حتى م ن سبوش يجب ج د ان ي ع ي قضية محفوظة إ ذ ايتها ا ل أ م ة ش ر ط ة كلابه للغرب يفترسونك بدون وعي ولا عقل أ ي ن علمائك أ ي ن مصطفيك أ ي ن الصراف فيك ايتها ا ل أ م ة جسد ضخم بلا وعي ولا عقل الى الله المشتكي وخرج ابرهه يبحث عن بيت الله الحرام فتعرض له حبيب ابن نصير الخثعمي يقول يا جماعه يا عرب هيا ن ص م ع حلفا عربيا نقاتل به ابرهه قالوا لا كل واحد يدافع عن ضاره كل واحد يدافع عن كرسيه بس كل واحد حر كل واحد يحافظ على كرسيه بالكثير اللي ي ش و ف يا ج م ا ع ة م ن ف ع ش اجتمعوا ا ت ا ه د و ا قالك لا ملوش ل ا ز م الاجتماع م ا ج ر ب ما ي ا ن ي كله ج ت ي م ه و ز ع ي د وكلام ف ا ض غ و ق ر ا ر ا ت في الهوى يبقى كل واحد يدافع عن نفسه ده الكلام ده ح ب ي ب ا ب ي بن الخيل خت عمي ده من زمان ده من خمس قرون مره سبحان الله او من ث ل ا ث ة قرون مره انا ل عموما هداف ولو قتلت حتى يكتب التاريخ عني اني و ق ف ت في وجه ا ب ر ا ه ولم اقف في وجه ا ب ر ا ه بطبيعه الحال فغلت واسر و ا ر ض د ا ب ر ا ه قتله قال له مش هينفع ق ت ل ه مش هينفع من الحنز انا انفع ه ق و ل لك ثقيل ح ا ك ن صفته كذا وكذا, وكذا. وعنده اموال في البنوك في الناحيه ا ل ف ر ن ي ة وعنده ن ق ط ة طفل في ح ت ه ا ل ف ر ن ي ة وعنده ا س ل ح ة شايل هينور انا هانفعك ج ت ل ي مش هينفعك اهلا هو ايه موضوع هو ايه ده معاصر هو عايش معانا ح ب ي ب ن و ا فيل جاله جاتلي مش هينفعك واحد ما ك م ت ف ق ق ض ي ة قصته خ ل ص ت لكن انا راجع اقولك على يالو طيب فليك ولكن حبيب أنا في المستخبي ة وده بيمثل دوله عميل ا ل مزدوج الذي ي أ ك ل ه الندم والحصر على بلاده ا ل م خ ت ل ة وهو أ ع د ل بغير سلاح يريد أ ن يفعل شيئا ل خ د م ة بلاده قاله بقى انا خبير ب أ ر ض العرب ب ا ل ض ب ط ا ل ل ي حصل معه يطلق في سيبيريا قال انت متعرفش ا يوصل الرجل عايش على ا ل أ م ه ا ر في قلب أ و ر و ب ا في ا ل ن ع م ة لكن ا ل ت ل ج والجليد في سيبيريا احنا ع ا ر ف ي ن ه انا اقودك الى روسيا وحطه في الثلج و ح و ص ر وحوصر هتلر في سيبيريا و ح و ص ر ت د ي و ش ه في الثلج وهو ولد في اول مره في التاريخ لاخلاص رجل ك اهلي ل ت ا ل بردي ا ر ق ا ن حتى اوغن في الصحراء ه ن البيت الحرام قد ح ن ا في طريقه ش خ ص ي ة العميل ا ل م ز د و ر يا لو طرفوا عليك ان تكون عميلا كن ذكيا و إ ل ا النار ح ر جهنم لا محاله ا ت خ د عند ربك ش ف ا ع ة وهذا ذكاء واعتقد انك لست مضربا لذلك لانك لم ت ف ر ا لا تاريخ ولا ف ت ه ولا غيره لا تستطيع ان ت ك و م بهذا الدور ابدا ف وصل الى مكان اين في اين ل ح ر م ج م ا ع ة عرب مخلصين للعماله ايها الملك هذا هو ليس طريق الحرم طريق الحرم هنا من عند ف ق ي ل انظم ض ن هنا وحبيبي عظه على شفتين يا كلاب يا كل ما اشتغلتو ده ترى اونطه ف ي ن مخلصين ذا ح ن مخلصين وفيكم سماعون له عندنا ا خ ل ص منهم له ان جلبت سكن ت ب د في التاريخ تلعب بالجدع الحجر تحتوي اي شخص امامه من اكبر ر أ س واصغر ر أ س بحجه التاريخ تحتوي كل الخلق ولكن تكون جاهل ستصير ا ل ع و ب ة بين الناس ا ل ع و ب ة ف و ص ل ه الى ثقيل حبيب قال له وخلاص الحرمه كان في ثقيل بيت الله واللات و ا ل ع ز ة الله كان في ث ط ي ل و ع م لله وسنن ضخم وبيت كبير واضواء وزي ما بنقول بقى جيشاني وسيراميك وبيت الله يريق بمقام هذا الاله نظر ابراجها ي و ه اكيد هو ده هو ده أكيد. اول ي ما و ص ل ثقيل قاله لا ت ر ح ت ايه اهد البيت بتاعك جاله لا لا لا. احنا ب ج ى هنوصلك ل ل ك ع ب ة اه يا عرب كبدي ا فرق منكم يا عرب انا هوصلك للكعبه ة ن مش ه ف ي ب ك الا جوا ا ل ك ع ب ة وارسلوا معهم ابو رغال رمز ا ل ع م ا ل ة على مدار التاريخ فكل عميل هو ابو رغال لانه اخلص لعدوه من جلده لان العمل حسنا لا يدوم رطوش ولا شفاعه ريح النار. مسألة مفهاش من خوش ريح ا ل ل ن ا احسن ج ل د و ا ل خ ي س خرج أ ب و رجال تمو ورد ا ل ق ض ي ة ديال لو يعرفها ا ل ع م ل ا ء لو أ ن ت ت ق ر أ ت اريحو كامل عالم ما ف ي ش عميل ا ت ه ن ا بالعمل تحت ه أ ب د ا بيخطفو ه في ق م ة المجد لما فكر بجان ايه ا ن ط ا ي ر ه بارد و اصفر يعني خلاص ب ق ى ا ل م ث ا ل ه ما علمت لكم من إ ل ه ي مغيري كده و كده واستخف قومه و أ ط ا ع و ه معاه ماشي متى مات فرعون ا ل م ش ك ل ة ا ل ع ج ي ب ة في ا ل و ا ر ة ا ل ق د ر ي ة ا ل إ ل ه ي ة على العصاه ت أ ت ي بغير إ ن ذ ا ر لو ق ر أ ت عن ك ر ة ا لوطيه ل لما خسف الله بهم وجاء ج م ي ل وحملهم ب ر ي ش ة من ج ن ا ح إ ل ى السماء و أ ن ز ل ه م إ ل ى ا ل أ ر ض بدون إ ن ذ ا ر بدون انذار فرعون يمضي خلف موسى في النهر او في البحر بغير انذار لان اي طاغيه غافل عن ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة ولذلك اكبر سلاح اقاتل انا به كمسلم ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة تقولي ما ع ي سلاح اقول لك معي ا م ض ى معي خنابل نووي معي اقوى لان شغلي مع ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة ماذا صنعت ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة مع قارون هل كان هناك انذار ماذا صنعت ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة مع فرعون هل ك ا هل ن ا يمزار ماذا ا ك صمعت س ن ة ا ل كان و ن ي ة مع هناك انذار ر مع وثمود وقوم عاد صالح ا هل ك مع دونه الذي قتل أ ص ح ا ب ا ل أل و خ د و د هل كان هناك سائق ي ن ظ ر إ ذ ن أ ن ا أ ع م ل من خلال ا ل س ن ة ا ل ك و ر ي ه إ ذ ا أ ف ل س ت في يدي ا ل أ د و ا ت ا ل ش ر ع ي ة مات أ ب و رجال في واد محسر وده الوادي اللي اسمنا ا ل ل ي أ ي حجله ا يجري ويغم نفسه فيه ويكفي لقوله ت ل م ا ل ى اذا م ر ض ل ت م بديار المعذبين شبكوا او تذاكوا الا يصيبكم ما اصابها كما حدث في ديار ثمود مات ابو رجال في, في ق ب ل ونجسوا ان نقول لهم احفروا قبره تجدوه مع غصنين من ذهب ماشي بكى مع العلم العلم معاه علم ابرهه امامه يقوده وذكاء من ذهب غصنان من ذهب خُثِفَ ذي ل ما هذا حلو و هو القبر الذي ت ر ج م العربيه كل اللي ب ي ع د ي بيرمي ف بول يقولك ا ر م و غ ر م ا ل و ب ر ده ل ن ا و انا و ن ا و انا و ن ا و ص ا ن ع على ا ل انا و ا و ل ن ا و انا و انا و ا ج ا و ا ن و انا و ن ا و انا و ا ن و انا و انا و ا و ا ل ا و انا و انا و انا و انا و انا و ا ا و انا و ا ا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و انا ل ا ر ا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و انا و ا ن كما ر ج ل قبر أ ب و رجاف س ن ة م ا ض ي ة ا ع ت ذ ر ب ل ا د ك ا ع ت ذ ر ق و م ك حتى و إ ن لم تكن إ س ل ا م ي ه حافظ على كيان بلادك أ ن ت أ خ ل ص لبلادك من أ ي أ ح د آ خ ر لا أ ق و ل لك كن متدينا ولكن اخلص لبلادك ا ل أ ر ض ا ل ذ ي أ ك ل ت من خبزها وشربت من ن ا ئ ه ا لا تكن عميلا لغيرها حقا ع ل ي ك وتدين ب أ ي دين شيء والحساب يوم ا ل ق ي ا م ة ل س تصريحا ت مني ويقولك ف ي ج م ع ن ا الحساب ولكن بلادك تحافظ عليها وفي الطريق أ ر س ل أ ب ر ا ه ا إ ل ى النجاشي قال له ادين ل الفيل بتاعك انا عاوز الفيل بتاعك اسمه محمود أ و ط ه و ر الفيل ضخ ضخ مرعب والفيل كحيوان اللي احنا زي ما نسميه ب ن د و ز ر ا ت شارون في هدم المدن هو لاش يحط نفسه تحت الجدار يشيل البيت كله له ا ل فيه اخطر سلاح في هدم المدن مدن بكامله هنهدم ا ل ك ع ب ة يبقى ع ظ ي م محمود هيلفخر طومو حولني ا ل ك ع ب ة ويشدها ش د و ا ح د وتنتهي ا ل م س أ ل ة هي ض ر ب ة و ا ح د فارسل نجاش له هذا المحمود ب ع د ت ن ا ش ط ف ي الاخرين ابرها هو داخل الكعبه او مكه اخذ كل الاموال ا ب ل غنم كل الاموال وده من اهداف ابرها على طول الزمان اول ما دخل المغول بغداد و د خ ل قصر ا ل خ ل ي ف ة العباسي هو يداعب غانيه ة صدر ب و بشهر جاعد يعني ف ي ه ر ة حلوة زي ما ب ي ق و ل ه ب ت ا ع ت ه المومس وهو في ا ل ه ي ل م ا ن بتاعه ف و ج ي بشفه ا ل من الشباك اخرس هذه الغنيه ما تثنيه ثوريه الله م ن نوزعش ده اللي احنا عاوزينه احنا عاوزينه ادم العبه الاول عشيقته ما تتاولا نعم ق ا ل ل ي ك انت عاوزينه اول ما د خ ل عليه ق ا ل م حاضر هات الفلوس هات البنك كنوط المركزي خد, خد خد الفلوس خد الفلوس خد ا ف ل و س خد ا ف ل و س خد ق الفلوس خد ا ل ه ا ج س خد سلوس دي العساكر اللي بره مرتزقه اللي احنا بيدفعولهم واجرتهم عشان يجي وزلو دول اديلهم السلوس اما نحن فنحن في ح ا ج ة الى الدفائن السبائك الله ب ج د ا د طول امراه فيها سبائك ويت اول يوم دخل ا ب ر ه ا على السبائك وهي في اسرائيل حاليا ب ق ت نصه اخذها في الأسر لما عيد لبني اسرائيل وتابوت السكينه ة ل ع هارون بخت نصر خف كل ديبلوزنو اول ما دافعوا عليهم علي عالمتحف على بغداد يصلوا عيون كويس بغداد والسبائك بغداد والسبائك امام ل س ئ ا فلوس البنك المركزي دا ل ع س ك ر ن ا بر ج م ا ع ة اللي احنا لابينهم ب ا ل ا ج ر اشتراب اليوم قصص د ا ب ي ة م ر ا ر ة لو تمتعت ب ع ص ي ة الباحث لا تعرف تموت ولا تعرف تاكل ولا حتى تعامل ص ر ح مع الناس اعصابك ك أ ن الكهرباء ا ن س ك ت بها تعبان تاريخ مؤلم ح ق ي ق ة خد أ م و ا ل منهم مئتين زعيل لعبد ا ل م ط ا ر ب وساك كل ا ل ي ب ل والغنم معا ه يعني نحن ل ل الكوى الاقتصادية عاوزين ي ت ع ش ى ابراها عاوزين يحلبوا الابل عاوزين يتعشى معندهمش ذره يلا ع ا م د ي ن اشتغل معنا تتعشى تشتغل بالظنه فالليه كبر دماغك وماتنشفش راسك و إ ح ن ا ببلدنا بلدنا واخدنها ي واخدنها ي يعني يعني ت ع ش ى ح ت م ا ل بدعه بعد ما عاش أ ب ر ا ه ا حول الحرم فقال لقواده ا ث و ر ي بسيد هذه ا ل ب ل د ة سيد الحي قال بعض المضرب وده رجل ش خ ص ي ة ف ر ي د ة يطعم الوحوش في الجبال والناس في الوادي والسحل و ش خ ص ي ة ف ر ي د ة قال لهم اول ح ا ج ة تقولون ما جئنا ل ن أ خ ذ بطرولكم ما جئنا ل ن أ خ ذ اموالكم ما جئنا ل ن أ خ ذ زراعتكم امضى ا ل ح ر ي ق ا جاي لي ق ص ة خذ منين من اول التاريخ مرورا بنابليون ب ا ب ر ه ا الاخير قضية. اي واحد يضحك عليه يقول لك ان من الجايه عشان فلوسك ولا ب ط ر و ل ك ولا أ م و ا ل ك أما الجايه ليه هو إ ي ه المقصود يا له من ذ ي ولكن ليس له رجال يا له من ذ ي ولكن ي ا خ س ا ر ة ملوش ا رجاله ما لوش يا رب د ق ن عشرين س ن ة ي ق ر أ كتاب ك أ ن ه عالم العلامه الحظ كتابين ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة ع ش ر ة بقى الشيخ اللي بيقلب كتب ويحقق مراجع ي ا ل ك م من أ م ة ترفلون في ثياب ا ل ح ق ا ر ة و ا ل ت ن ا ء ه و ا ل ب س ا ط ة و ا ل س ذ ا ج ة وهذه ا ل م ؤ ا م ر ة ا و ط ي ك ص و ر ة منها و ا ض ح ة فجاء بعبد ا ل م ط ر ب فلما راه ابرهه هابه طويل ج س ي م جميل شخصيه م ه ي ب ة لا غروه ففي ظهره النور النور النور المحمدي خرج من هذا, الظهر. من هذا الجسد ظ ه هذا ر من ا ل فترك ق ب س ا من ضيائه هذا عاوز تعلم ب ق ى س ي ا س ة و د ب ل و م ا س ي ة رجل فريد شخصيه ف ر ي د ه مثل عبد المطلب اين اجلس هل اجلسه معي على سرير الملك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 و ا ب ر ا ه م كان ل س ه ا ل ع الانسان م ل ي له ش غ ل معه ا م ابراهيم سكير ي ع ا ل د من الجنوب تقودهم ا ر أ ة يتكلم ب ل س ا ن ا م ر أ ة او ده ا ر ب ا ء ت خ ط ط ل ن ا هم ر أ ة وتقودهم ر أ ة و ه ولكن ك ا ا ب ل ل ة و ح ك و م ة العالم ا ل ش ف ي ة تريد ذلك نحن جيبلك اهذا بس س ي ا ك م العالم زي م ا ج م ا ل ممثل رجال ممثل هيحكم العالم شغلنا مش هو اللي هيحكم هو بلاقي ي ا ل أ و ا م ر بعد فتره على المكتب ا ل ص ب ح ه مالوش د و ء هو بس و ا ل ه ط ي بلاش ب ممثل طب ه ن ج ي ب و تاجر فول كارتر هاي يحكم العالم مش شغلك ده شغلنا ت س م ع عن حيث محكمه العالم الخفيه لعلك لعلك ا ل ق ض ي ة مش الشخص البرنامج. البرنامج قال ليس هناك حل إ ل ا أ ن أ ن ز ل من على سريري و أ ج ل س معه على ا ل أ ر ض فنزل ابرها وجلس معه طبعا حل دبلوماسي عالي جدا وتبين لك فن ا ل د ب ل و م ا س ي القديم فجلس معه يقول ما ح ا ج ت ه قال وحشتي م ي ن بعير ع س ك ر ك خ ذ و ه ا قال بيت لقد هبتك حين ر أ ي ت ك ولما تكلمت احتقرتك طرف هاي س ل خ ا ي ب انت خايب وبيت هو ش ر ف ه وشرف اجدادك وشرف قومك لا ت س أ ل ن ي اياه قال له انت مش فاهم يا اقلف يا ابن الاقلف انت مش فاهم ح ا ج ي الابل انا رب الابل وللبيت رب يحميه إ ن جدران ا ل ك ع ب ة لا ت ت ص ض ع أ ب د ا لنهيق الفيل ان جدران ا ل ك ع ب ة لا يخيفها ولا يرعشها اصوات الحمقى ح م د الصديق لا يؤثرون فيها إ ط ل ا ق ا ا ل ك ع ب ة هي ا ل ك ع ب ة وهي قدامكم هي جربوا جربوا قال ما كان ليمتنع مني لانه ل ت و د د ادخل م ك ا فعبا جيشه ا يضرب الفيل يرجع ادخل يا فيل لا طيب نضحك على الفيل ونحن نتحكم على كل ه ا ت ه نضحك على الفيل فقط نضحك على الفيل فقط نضحك على محشة الفيل ا ف ق ب ت ض ح ك ع ش ا ن ل م الفيل ج ا ا ق ط نضحك على الفيل اول ما يدوروه يجرك ت ت س ر وتمتعد كريم ب ي نحن ا هنروح اليمن يا سيل يلا يطلع اليمن جارك بصوره رجعوه يرجع ينام ك أ ن ه يقول بلسان الحال لا بلسان القاصه ولا ينطق لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة ا ل خ ا ر ق بص الحلل ب ل ا ن س كده تبا لك إ ن كان الفيل أ ف ض ل منك يبدا يويتك شوف الفيل ب يقول ليش لا طاعه أ لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق مستحيل ممنوع يرفض الفيل يرفض الفيل يبرك حبيبي بن نوفيل لصداره شغال أ و ل ما الفيل دخل ا ل ك ع ب ة قاله ي س ي د هو بيتها ف ا ل ي بالك ببير الله الحرام ومش عارفه يسمعه ليذبحه لكن هيات دوره كمخلص عربي عميل مزدوج ولكن يخدم قومه أ ي ه ا الفيل اعلم أ ن ك في بيت الله الحرام إ ي ا ك أ ن تاتمر ب أ م ر ه و ب ي ش و ي ش والفيل كما قال يهز له راسه يعني ك أ ن ه ب ي س ع ك ا ن ب يقول نعم حافظ حافظ ن ب ت الله وعلى غير توقع و ف ج ا ئ ي ة الانتقام الالهي واللي معروفه على طول الطريق وعرضه وذيه انا بابشر بها ابرها في ثوبه الجديد احلم بالله انت لا تتوقع ولا تدري ف ج ا ئ ي ة العذاب الالهي وهو محيط بك وبقومك محيص وبقومك بك وهو عتاب ل أ م ه كما قال الله ا لنبي وقال ل أ ص ح ا ب ه و أ م ت ه إ ل ا فانصروه فقد نصره الله يا لها من آ ي ة تصيبون بالخجل تصيبون بالخجل. آه. الا خ ج ل ل إ تنصروه فقد نصره الله لا تنصرونه سينصره الله وخجل على هذه ا ل أ م ة ف أ ر س ل الله تعالى عليه الطير الادبي و ا ل ا ي ة و ص و ر ة م ك ي ة والله يخاطب أ ه ل م ك ة وكان ا ل ل ي عاش اثنين وخمسين سنه بالتمام ر أ ى هذا الحادث قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ر أ ي ت س ا ئ س ا فيه وقائده أ ع م ي ا ن يتكففن الناس كل اللي حربوا الناس في م ك ة ونجوا ولد بعد هذا الحادث بخمسين ل ي ل ة وكانت ك ا ل تقديم له صلى الله عليه وسلم تقديم للنبي صلى الله عليه وسلم وصار تاريخا ق و ل لك ولد النبي في عامين ا ل ف وولد فلان لعامين بعد عامين ا ل ف وولد فلان لعامين قبل ع ا م ا ل ف ي ن يعني صار تاريخا أ ل م ترك ى ي ف ف ع ل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل هذا الكيد الخفي ما الذي جاء بابراها الحبشه هل جاء ل ي ن ت ق ل من ب ن واس أ ب د ا ً جاء ل ي ا د م البيت وينشر لواء ا ل ن ص ر ا ن ي ة ولذلك سرع قال الله ذلك في كتابه أ ل م يجعل كيدهم في تضليل والكيد هو المؤامرات ا ل خ ف ي ة كي؟ والكيد يكون في خ ف ي ة في تضليل ماذا يريد نشر ا ل ن ص ر ا ن ي ة إ خ ر ا ج الناس من دينهم من إ س ل ا م ه م ودخولهم في ا ل ن ص ر ا ن ي ة هذا الذي يريده ا ب ر ا ء عبرها هذا ما اراد ولذلك يقول هيلين جيتون وكتاب نصر بلا حرب وهذا اخر عهد الغرب بالسلام ولكن بسموها الزورة ولابد النصارى هذه الدورة السادسة من التاريخ التي حتماً سينزل فيها عيسى مريم ولا بد من تنهيد الارض له سنة من ابن من عيسى حتما مريم هذه فيها تمهيد وفي التوراه هذه الدوره السابعه عند اليهود التي لا بد فيها من بناء البيت يبقى دورات التاريخ النصراني التاريخ اليهودي عليكم يرى سنة في الماضي اتفق فالقرأتم قرن قرن دورات ودورات السلام التعامل حد ده ذلك سنة سنة عند النصارى وهي نزول عند اليهود السياسية و ل ن ي ج ان يكون ا ل ن ا س ي ن ج ب ا د م ك و ن ق ذ ا المكان ا ل ن ص ر ان ي ة و ا ل م س ي ح ي ة و ت د م ي ر الذي ي ان ك و ن ه ذ و ا ل م و ض و ع ط ب ع ا أ ن ا المكان الذي ه إ ل ا م ق د م ن هذا المكان الذي ي ج ان يكون هذا ا ل م ا ن الذي يجب ا ر ي هذا ل آ ن ومع وعد ب ان يكون هذا إ ل ا ن ا ذ ي يجب ان و ن هذا المكان الذي يجب ان ي ت ل ن ا ح ي ا ة و ن ف س حتى ل ا ت ك ل م ع ن ف ك ر ن ا ل م ؤ ا م ر ة وحتى ل ان ط ر أ ن ه ن ا ك ش ي ع ة و أ ن ه ن ا ك إ ي ر ا ن وكل م ا ا ي ر ن من له صله بالشيعه ضالعين في المؤامره و ب ق ي ة ا ل ع ب ي د ي ن في مصر ويحتل يوم وهدم وإقامة ظالعين في بيت الهيكل الأزهر النار المؤامرة الكعبة المحدث انها هدم والقضاء على هذا الدين تماما لم يبقى فيه إ ل ا ب ق ي ة ويداس هكذا ي أ ت ي الفيل ف ي د و ث كل هؤلاء تنتهي ا ل م س أ ل ة أ ل م يجعل كثرهم في تضليل فارسلنا عليهم طيرا ابديل ف ر م ي ه م بحجاره المسجين فجعلهم كعصف مكوك والعجيب في ن ظ م ا ل ق ر آ ن أ ل م تر ى كيف فعل أ ص ح ا ب الفيل ودائما في ا ل ل غ ة يذكر ا ل أ ع ل ى في ا ل ص ح و ب ي ة دون ا ل أ د ن ى تقول أ ن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ا ل أ ع ل ى ا ل أ د ن ى صاحب ص ا ح ب ا ل أ د ن ى صاحب ل ل أ ع ل ى و ا ل ق ر آ ن يشهد بذلك أ ن هؤلاء ادنى د ر ج ة من الفيل أ ك ث ر ح ي و ا ن ي ة من الفيل و ا ك ث ماهم أ ص ح ا ب الفيل فما ل ح ق و ا ب ص ح ب ة الفيل إ ل ا ل أ ن ه أ ع ل ى منهم شانا توصلت ق ل أنت و الكلام ت ز ا د فما ا ل ق ر آ ن بين يديك ان هم كالانعام بل هم ايه اضر بل هم اضر ويتعبر ا ل ق ر آ ن نفيس رائع جدا باصحاب الفيل اي الذي هو اعلى د ر ج ة من هؤلاء هذا الحيوان الاعجب هم ي ر د و ن هدم ل د ي ت الله تعالى والحيوان رفض ه و اعلى د ر ج ة فاجعلهم ع ب ر ة اسوا عذاب واخس عذاب كعصف م ع يقول تب تب اللي وقشف ا ل ح ب ر و ح ا ل ر ح م ن اولئك ا ل ح ب ذ والعصفه و ا ل ع ص ف اللي هي ا ل ب ر ج اللي فيها الغله او الرز ا ل غ ل ا ب هي ا ا س م ا ل العصف ك ت ب و ت ي ب ن ا ل م ا ك و ن عندما يكون في بطون ي الدواب يصير ر و ث ا ر و ث ا فلما جاءت ا ل ط ي ر ا ل ا ب ا ب ي ل ورمتهم ب ا ل ح ج ا ر ة صاروا كروه الحيوانات انظر لخشفه الموضع و خ ص ة السطل م ا د ة و خ ص ة ا ل م ع ن ى و ذ ل ك ل خ س فقط ا س ك ر ه م و خ ص ة ن ي ا ت ه م و ا ل ج ز ا ء من جنس ا ل ع م ل ف ض ر ب ه م بقنابل ربي ا ن ة ك ح ذ ا الحمص و ك ح ذ ا العكس ك ا ل ا تنزل على ا ل رجل على ر أ س ه ت خ ر ج من د ب ر ه إ ذ ا نجحت على ع ض ه ت خ ر ج من ن ا ح ي ة ا ل أ خ ر ى ح ت ى ك ل كالاسن ماكو ك ا ل ا س ماكو كالاسن ع ماكو ك ي م مدروس بن ارد مدروس لحم مدروس ولم ينجو ايضا إ ل ا رجل واحد بس. واحد بس. طبعا الطير الذين ضربت الناس قنابل ا ل ن و و ي ة السنه ا ل ك و ن ي ة اهلكت جيوش الغرب حول ا ل ك ع ب ة في وادي مغمس قرب من ميناء وكان ي ك س و م ابن ابرهه ا ا ر ب ا ن في ا ل ك ع ب ة لم يصفه شيء ومن دخله كان آ م ن ومن على ا ل ا ط ل ا ع مسلم ولا كافر اللي يقول هنا هيبقى آ م ن وظل عصفور يخلق فوق ر أ س ه ي ر ف ر ف بجناحيه ولا يسقط عليه الحجر هيبه للبيت شوف الدواب الدواب عندها هيبه من الذي أ ه ل ك الفيل وجيش أ الفيل طائر صغير جدا عصفور ما قدره ع ص ف و ر ب ا ل ن س ب ة الى الفيل سنن الله ا ل ك و ن ي ة خ ا ط ي ر ة م ا ح ق ة ماحقة ما خرج يرسوم وعبر ت ر الطائر ك ه و البحر وذهب إ ل ى أ ب ر ه ه إ ل ى ابن جاشي دا مراس الحرب في الميدان يقص عليه القصه ة يقول ل الله حصل والطائر فوق راسه أ س ه و ل ط ا ئ ر ر فوق أ ولما قص عليه القصص مش هيقول زي يوسف、وجل. لا دا أ س ق ط عليه الحجر خرج دبره من فراى النجاشي جندي من جنوده بيان عملي أ م ا م ه على الذي حدث ا في م ك ة ومات انه ا ل ق ض ي ة ا ل خ ط ي ر ة ق ض ي ة ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة التي غ ف ل ن ا ه ا سلاح ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة الذي نقاتل الغرب ومن وراءه وعملاءه به أ ع ظ م س ن ة ك و ن ي ة حمى الله جدران ا ل ك ع ب ة من زئير ف ي د هميت جدر ا ل ك ع ب ة من ع م ا ل ة العملاء ولذلك ما تتخطش لما تسمع ان ايران قفزت على البحرين واحتلت الخليج وهي في الطريق الى الكعبه ي ا وطبعا لابد اختير العالم ويهدم البيت الايرانيين الخليج السعودية البيت انها المؤامرة هكذا الخطة وينشر ويهدم ويقفز وعلى ويحتلون تقول ولكن كبيرة على النتائج من ضخمة ما شخصية شهيرة هي الله وحده ا ل ذ ي ي ع ل م ا ل غ ي ب ل ا ت ق و ل أ ن ن ي ق ل ت أ ن ه ذ ا س ي ه د م و ه ذ ا س يهدم ه ذ ه ا ل م ؤ ا م ر ة أ ل ا ت هتلته فالقناعات و ا ل أ خ ب ا ر أ ن كتسمع ذلك أ ي ه ا المسلم إ ذ ن إ ذ ن ا ل ف ر ش ا لتسمعونا ذ ي ي و ل و ن العالم هو ا ل ف ق ي ف ي الوقت العالم ب د و ن ف ك و ا ق ع ل ا ي ح ص ل ع ل ي العالم ي ط إ ي ه ع ا ل م ن ع ما ل به إيه م هو د و ر ه أعزاني الناس ملة لابد م ن ت تجري ولو كانت تجري م ل نفسي وكانت تجري منها وكانت تجري منها وكانت ت ج ل ي منها وكانت ل تجري منها وكانت تجري منها وضصن اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا